بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله بعد أن ذكر الأصلين العظيمين الأول أن لا يعبد إلا الله والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع ولا نعبده بعبادة ممتدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أرون فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله الذي أشرك يقول ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته رواه البخاري ومسلم يقول هذه القاعدة مهمة للغاية في هذا البيت إذ أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعبادة من العبادات او لعقيدة من العقائد لا يتصور ان يكون تركا عدميا ترك عقيدة يعني العقيدة لا يبين امر فيها او يبين خلافها كالقول مثلا بان القرآن مخلوق او قول من يقول مثلا بنفي القدر قد دين الخلاف قد بيّن الثيابة خلاف هذا القول وأنه يجب إثبات القدر فبال مبنى العبادات والعقائد على التوقيف بمعنى أنه لابد أن يوقفنا عليها الشر يذلنا عليها الشر لا يخترع إنسان عقيدة ويقول أنه أو عبادة ويقول أنه اجتهد في ذلك هذه العقيدة وهذه العبادة ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبيانها وعدم ذكره لها يدلون أنها بدعه. نقول لها ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعبادة أو عقيدة لا يتصور أن يكون تركا عذبيا لم يعلمها أو لم تخطر بباله يعني إيه الترك العدمي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبش سيارة ولا طيارة ولا استعمل تلاجة الترك ده متصور أن يكون ترك عدمي يعني إيش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن بل هو ده بالقطع واليقين لأنه يكون موجودين إيه في زمنه يعني عندنا كف وترك عدمي ترك عدمي معناه ترك مجرد لم يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره صلى الله عليه وسلم فلا يكون الترك مقصودا بخلاف ما يرى أمرا فيكف فهو ترك أكل الضب قاصدا ترك أكل الضب ليس كذلك لكن يتصور في هذا الترك في باب العادات أنه لا يريده ليس كذلك أنه ليس بأرض قومي هو صرح بذلك طب هل يتصور في العبادات ذلك اولا انه يكون ترك عدم يعني ليس بكف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكونش خطر بباله تكون هي موجودة ومشروع عند ربنا سبحانه وتعالى العبادة دي او العقيدة دي من الدين وما جاتش على بال الرسول صلى الله عليه وسلم فاخترعها من بعده ده مستحيل ده هذا لا يقع ابدا لكن في العادات وارد هذا الامر وارد ان يقول لك عشان لما دي يقول لك دي, دي نقول لهم الحاجة دي بدعة يقول لك طب ما انت بترك عربية والعربة دي بدها. طب ما انت تتكلم في التليفون والرسول كان في التليفون. والرسول ما ما تكلمش في التليفونات. هنقول أيه والرسول صار ما تكلمش في التليفونات عشان التليفونات خدت شيء موجودة. ده ترك عدمي مجرد. ما كانش موجود قدامه خطرش باله إنه يتكلم في التليفون. صلى الله عليه وسلم. لأن هو ما كانش في تليفونات عشان يتكلم فيه. أو ميكروفون أو نحو ذلك فميتل هذا الأمر ليس من باب العبادات والعادات. عشان كذا ليس من باب العبادات ولالاقات. لأن من باب العادات. فمن هنا نقول ان باب العبادات والعقائد يستحيل ان يكون هناك عبادة لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عقيدة لعادة من العداد العصايا مثلا العصادي من عادات النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يحتاج اليها يعني وما تلك بيمينك يا موسى سيدنا موسى ما مالشا لمسك كده بس منظرة قال هي عصا أتوك عليها وأهش بها على غنمي وعلى غنم, و... غنم وليا فيها ما يعني بأخرى إذا أنت تمسك العصا إلى مش كده ده دليل على إن العصا ليست مقصودة أننا أفعلها إحنا كنا نأتي على الترك الحاجة للرسول صلى الله عليه وسلم تركها ما عملهاش ما عملهاش في باب العبادات ينفع واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركها والصحابة تركوها ولم تكن ببالهم لم يكونوا يعلمونها نقول لا يمكن ولا ولا يمكن أن يكون لعدم المقتضي ممكن هل في عباده ما في يقول العباده دي في زمن الرسول ما كانش لها مقتضي هو الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ان التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش له مقتضي في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كانواش بيحبوا يتقدموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما البعض بيقول الأدب مقدم على التزامه السنة زي لما الكلام على أشهد أن سيدنا محمد الرسول الله وأنه يزيد سيدنا في الأذان ويزيد سيدنا في التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم علنا يعني كصيغة الأذان فالكلام ده يترتب عليه فيقول لهم الكلام ده ما وردش عن الصحابة يقول لك إيه هذا من الأدب ومقتضى و و والأدب مقدم على اتباع ليه ت ت كل من قاعدة باطلة قطعا وهادقول الأدب ده مقتضى ما كنش موجود أيامن أيام الصحابة عليهم كانواش عايزين تأدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كانوا يعلمون حدود الأدب معه عليه الصلاة والسلام حتى غفلوا عن هذه القضية فلذلك نقول لا يمكن أن يكون في إبادة من العبادات أو أقياد من العقائد أن يكونوا تركوها لعدم المقتضي من الرغبة في إبادة في إبادة الله والحرص على التقرب إليه وهي التي يذكرها أهل البدع دائما في غرض إنشاء البدعة طيب إحنا جدينا عدم المقتضي ليه لأن في حاجات متعلقة احيانا بالعبادات ولد لها مقتضي زي جمع المصحف هي في الحقيقة ما هيش عادة ده متعلق بأعظم أمور ليه العبادات بنقول لم يكن لها مقتضي أيام النبي صلى الله عليه وسلم صح ليه جمع أبو بكر المصحف رضي الله تعالى عنه ولم يجمعه النبي عليه الصلاة ولم يجمعه النبي عليه الصلاة والسلام لأن وجد مقتضي لم يكن موجودا وهو خشية أن يضيع القرآن لكثرة من مات من قراء له حفظ القرآن في حروب اليمامة وحروب الردة ونحو ذلك فخشية من الضياع فكان جمع المصحف لأجل أن يحفظ المصحف كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا الأمر مأمونا أن كل ما نزل يحفظ ويكتب ولكن لم يكن مجموعا فجمعه أبو بكر الصديق ثم جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه على طريقة واحدة في الكتاب لوجود مقتضي لمنع الأمة من الافترق في الكتاب ولمنع ضياع شيء منه لكثرة من مات من حفاظ القرآن فبنقول هذا الأمر متصور في ذلك هل يمكن أن يكون لوجود مانع تترك عبادة لمانع آه متصور كما تركت صلاة التراويح لمانع وهي خشت أن يفتفرض على الأمة فلما زال المانع بأن الشريعة قد اكتملت وأستعيد أن يفرض شيء جديد أمن هذا الأمر الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم فشريع جمع الناس على التراويح والمواظبة عليها وأن يظل كل عام يجمع الناس ثلاثين ليلة في رمضان أو كل ليلة من رمضان على صباح التراويح فبنقول عشان كده إن الترك مع في العبادات والعقائد يبقى أول حاجة أنه باب اللي هنتكلم فيه في الترك العقائد والعبادات أما العادات، أما المعاملات، فيمكن أن يكون تركا عدميا، يمكن أن يكون تركا لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينفعش نلف عبادة. العبادة دي اختلعت في النهاية الرابعة. يقول لك المولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب استحبني ما عندهم شمولد؟ لماذا فيش مولد ليعبي بكر ولا مولد لعمر ولا مولد لأثمان؟ وقولنا كده حد من دول المولد، وقولنا أنت المولد ده. فضلا عن أنهم لن يفعلوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه انتم مقررين بأن البدعة دي أنشئت في القرن الرابع الهجري يعني بعد تلتمائة وشوية بعد مئات من السنوات من نوت النبي صلى الله عليه وسلم وانقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم فبنقول إذا أول هاجة هم بيقولهم إن احنا عايزين نتأدب مع الرسول طب ما الكلام دا كان موجود جيبوا مقتضى جديد يبقى اول حاجة بنقول الترك يكون في العبادات والعقائد تاني حاجة ان لا يوجد مقتضي وتنتفي الموانع فبنقول اذا ودد المقتضي وانتفت الموانع في العبادات المقتضي هو المقتضي يعني لازم تأتي بشيء جديد عشان تقول احنا اخترع هذه العبادة ما تقولش ان انا بعمل تقربا الى الله لان التقرب الى الله كان موجود قبل ذلك خشت أن تفرض على الأمة ده كان في زمن الوحي ولذلك جاز أن ينشأ شيء دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ودل عليه القرآن لكن لم يواضب عليه خشت أن يفرض عليه على الأمة فمن هنا جازت صلاة التراويح وكانت مشروع مستحبة رغم أن الصحابة لم يفعلوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهديد كيفية ولا في زمن أي ثم وقعت كذلك في زمن عمر فأما لا أن يكو... نقول ولا أن يكون الأعدام المقتضى من الرغبة في عبادة الله والحرص على التقرب إليه وهي التي يذكرها أهل البدع دائما في غرض إنشاء البدعة ويستحيل أن يترك الصحابة رضي الله عنهم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدركه المتأخرون كما يستدل به من يبتدع البدع ويقول هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على الاتباع فمقتضى هذا الكلام أن الأمة ظلت القرون الطوال لا تحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه هؤلاء بدعتهم كبدع من يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وكذا في الصلاة عليه في اللهم صلي على سيدنا محمد فاحتجاج أهل السنة بترك الصحابة لذلك يقولك الترك ما يدلش على حا لا الترك يدل الترك في العبادات والعقائد مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل وهو إجماع... نقول فاحتجاج أهل السنة بترك الصحابة لذلك وهو إجماع منهم على الترك إجماع منهم على الترك ما فيش ولا صحابي نقل عنه أنه كان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ولا صحابي بيأذن أشهد أن علي ولي الله وإحنا مقررين عليه ولي الله لكن إزادة خلف الأزان إنك تأذن بعد أن تقول حقيقة على الصلاة تقول حقيقة على خير العمل إحنا مقررين إن الصلاة هي خير للعمل لكنكم تحدثون فدي بذع من بذع الرافضة نقول وهو إجماع منهم على الترك مع ولود المقتضي وهو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاء الموانع يدل على أن الترك سنة والفعل بذعة لا أن الترك لا يدل على شيء لأنه تصور فيه الترك العدمي أما الكف في أمور المعاملات والعادات كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كترك الأكل على خوان على مائدة مرتفعة فهو يبنى على معرفة سبب الكف وإن لم يعلم سببه فالاولى ترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أننا بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل على أخوان قط لا على مائدة مرتفعة لأنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا لكن هذا الأمر كان من المحرمات نهى عنه نقولها، فلو أكل على الأرض واتبع في ذلك كان أو عدم وجود مائدة مرتفعة عنده في البيت لزهده كان ذلك مشروعا وأما هل يحرم أو يقال بدعه الأكل على المائدة المرتفعة نقول ليس ببدعة هذا ليس من باب العبادات ولا من باب العقائد ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم بل لم ينهى عنه أصلا لذلك نقول يبنى على ما يدد سبب زي ما قلنا ترك أكل الضب هل نقول يستحب ترك أكل الضب نقول لا إنما يستحب ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأجل أنه لا يحبه لأجل سبب معين كأكل ترك الثوم والبصل. فيكره أكل الثوم والبصل لمن يخالط المسلمين لأنهما يت... لأنهما يؤذيان برائحتهما. ولكن إذا كان لا يخالط أو كان يعني يفعل ما يده برائحة لأن عليه أن السبب السبب هي أنه تؤذي رائحتها المسلمين. فإذا أزل الرئيحة أو إذا كان ينا... لا يناجي كما قال كل فإني أناجي من لا تناجي رسول السلام قال لأصحابه إيه؟ كل فهذا دل على أن السبب يدور معه له الحكم وكذلك أكل الضب كما ذكرنا قال ليس بأرض قومي لا لا فأددوني أعافه فهذا الذي يعني إذا علمنا السبب دار معه الحكم كما ذكرنا وإن لم نعلم السبب فالاولى ترك ما ترك حيأخذ ثواب على الاقتداء وأما أن الأدب مقدم على الاتباع فلا شك فيه الذي لا شك فيه أن اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأدب لماذا ننصب معركة بين الأدب والاتباع الاتباع هو ليه هو الأدب لا تعرض بين الأدب والاتباع والأمر الذي قامت القرائن معه على أنه ليس للوجوب بل للإباحة مثل امر النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر ان يمكث اسم بعد حضوره صلى الله عليه وسلم فهو الذي يشرع فيه تقديم مستحب من الاعتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يديه عليه هم بيحتجوا باama على القعدة الباطلة دي يقولون الاذب مقدم على الاتباع يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وابو بكر يصلي بالناس اماما فتقهقر ابو بكر لما سبح فيه الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم وس أن يمكث. فرفع أبو بكر يديه شكرا لا وتراجع قال الرسول أمروا ومنفزش الأمر ها؟ واتبعش الأمر عشان يقدم الأدب دي من قول الأمر ده في الحقيقة ليس أمرا للوجوب بل أمرا للإباحة يعني أمكث مكانك يعني يجوز لك أن تبقى ويصلي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر أعلم الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو فاهم من إشارتي لأن أنت حضرتوش الإشارة مش كده من اللي حضر الإشارة الصحابر فأبو شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم اشارته ده هو بيفهم النبي صلى الله عليه وسلم من عندما يشير إلى أبعد الأمور فهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده ففهم من اشارته أن هذا الأمر ليس للوجوب بل ولا لاستحباب بل للإباحة يعني ما فيش مانع أنك تخليك مستنى ايوه ما هو قال له ايوه صح ما بنقول الرسول امره فعلا بس الامر ده كان للوجوب ولا الاستحباب ولا للإباحة فبنقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له كل فاني يناجي من لا تناجي كان الوجوب كان لازم يأكله بصل ولا كان اصدق يعني انت ما تتحركش انك تأكل لان انا ما كده زي بالضبط واذا حللتم فاصطادوا بعد ما نحل ونحلق لازم نروح ندور على حاجة ما واجب ولا مستحب ولا مستحب إنما هو إيه؟ مباح فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ف... يعني لازم نفضل ناكل لغاية ما, ما نشوف ولا ممكن خمس دقايق إنما هو واحد ذلك ويستحب تأخير السحول عشان الأذلة التي وردت لكن مش لازم حتى يتبين ممكن ممكن دقائق معدودة قبل ذلك لا حرج على الإنسان فيه هل يجب أن يجامع كل امرأته كل ليلة لأن الله قال وابتغوا ما كتب الله لكم لم يلزمش أن يجامع امرأة كل الليلة من الليلة رمضان وإنما هو للإباحة لأن في قراء دلت على أن هذا الأمر ليس للوجوب نقول أبو وكر الصديق بأفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهما أعمق من كل الصحاب لما قال إن رجل خيره الله بين ما عند بين الدنيا وبين ما عند فاختر ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق فقال بل نفديك بأنفسنا وأهلنا يا رسول الله فأبو بكر فاهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير وأنه أوشك على الرأي ده حاجات فهمها هو رضي الله تعالى بعلمه فهو فاهم من الإشارة دي أن لا مانع أن تبقى وأنا أصلي خدفك وليس أنه يلزم أن تصلي ف... طبعا ده أمره بكر فليصلي بالناس ده كان لابد لأنه ده كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أمروا أن يصلي بالناس كان لأجل أن يثبت أنه قد رضيه للدين صلى الله عليه وسلم لكن المقصود أن هنا هذا الأمر لما تقهقر أبو بكر ليس أنه قدم الأدب على, الإيه؟ على الاتباع لأن هذا الأمر كان للإباحة أما نحن فنتكلم عن تروك إذا فعلها الإنسان وقد تركها الصحابة كانت, كانت تركه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أه أه البدع وكل بدعة ضلالة وقال من أحدث في أن هذا ما ليس منه فهو رد يبقى حاجة بقت محرمة بقت ضلالة بقى منكر بقى مردود يبقى ما تقولش في الحالة دي أنا أقدم الأدب مع على الإيه؟ على الاتباع للاتباع أن تتبع امر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك البدعة ولا تقول انا أتأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمثلا أحتفل بالمولد أصوم يوم الثاني عشر من ربيع نقول له لا. لو أنت جيت كل سنة تصوم 12 ربيع الأول فأنت مبتدر لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك لو انت هتخصص يوم الثاني عشر من ربيع بالقيام الليل مثلا وجمع الناس على قيام الليل ممبتدع والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة زي ما سمعنا في أمر صلاة الرغائب من كلام الامام النووي رحمه الله الناس اخترعت عبادة من العبادات فلم يكن لها ذلك والله أعلم وعلم ما هو ده ما هو ده المستحب ايه بقى ابو وقاص الصديق قال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فضيله عظيمه جدا دلت عليها ادله ايه كثيره زي ما كان معاذ يصلي وراء النبي صلى الله عليه ثم يرجع اليه الى قومه وقال انه هو لا يمكن ان يتصور يعني امر يعني تفريغ فرقه الصحابه في الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع امكانهم ان يفعلوا ذلك لان الصلاه خلفه وليس كانوا يجدون لها ما طعما اخر ويجدون راحة عظيمة ويجدون خشوعا عظيما في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاقتمام به عليه الصلاة والسلام ومتابعته في الصلاة من اعظم الامور المستحبة فأبوكر اغصديق قدم المستحب على المباح مش قدم الادب على الاتباع بكر قدم المستحب على الاتباع خلاص مفيش اسئلة جانبية نهائيا بقول مفيش أسئلة جانبية نهائيا اكتم ما شيء قال شيخ الإسلام ابن التامية رحمه الله بعد أن ذكر أثر عمر بن الخطاء حديث عمر بن الخطاب في قولي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله وسلم يقبلك كما قبلتك والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سوى هما وضمنا وضمن لنا بطاعته ومحبته محبه الله وكرامته يعني من اطاع الرسول واحبه احبه الله واكرمه فقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى وان تطيعوه تهتدوا وقال تعالى ومن, يطع ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وأمثال ذلك في القرآن كثير ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وما علمه قال به ما علمه هذا الأحد يعني وما لم يعلمه أمسك عنه أمسك عنه ولا يقف ما ليس له به علم لا يتبع ما ليس له بعلم ولا يقول على الله ما لا يعلمه فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله حرم أن يتبع ما ليس له بعلم يقلب في الباطل حرم أن يقول على الله ما لا يعلم أن تقول على الله ما لا تعلم الكذب على الله عز وجل وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به ولا كلام يقدم هذه القاعدة علشان يقول ان السؤال والدعاء من باب العبادات ولا من باب العادات من باب العبادات بلا شك ورد في الكتاب والسنة تعليمنا كيف نسأل الله عز وجل كيف نتعبد في الدعاء وبناء على ذلك ما لم يرد في الكتاب والسنة ولا في اقوال الصحابة وافعالهم من انواع الادعية المخترعة والطرق المخترعة في السؤال ما لم يرد فهو مبتدع مأمورون بتركه وهذا في أمر التوسل الذي هو محل السؤال والنزاع يقول وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم حديث صحيح رواه أبو داود وغيره وفي رضى الله مئني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن أحد أن تغفر لي فهو أذى نسيء من هذا صحيح أيضا وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله وهو الحلف بالمخلوقات فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم ينعقد يمينه ولا يشرع له ذلك بل ينهى عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه طبعا النهي تنزيه دي هذا بالنسبة إلى اختلاف العلماء يعني يقول اتفق العلماء على ان هو لا يشرع طب لا يشرع بعضهم بيقول يكره وبعضهم بيقول ايه يحرم ده بالنسبة اختلاف العلماء وأما من جهة الدليل فلا شك في التحريم لأن الشرك لا يمكن أن يكون نتروها كراهة ايه تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك فالشرك لا يكون الا محرما اما سواء اكبر او اصغر بل الشرك الاصغر من جنس الكبائر بل اكبر من الكبائر كما قال ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا اهون علي من ان احلف بغيره صادقا ان ذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف على اصحابه الشرك الاصغر فكيف يقول إنسان بعد ذلك أن ذلك راه التنزيه لكن شيخ الإسلام لإنهاق الاتفاق فبينقل الاتفاق ده على إنه غير مشروع درجة الخلاف هو اللي بينقلها ده منه رحمه الله لأمر الاختلاف وليس أن كل خلاف يكون سائغا بس شيخ الإسلام بيحدد إيه المسألة دي مجمع عليها ولا مختلف فيها لأنه يعلم أيضا أن هناك نعمال يقول يكره الحلف بغير الله والصحيح أنه يحرم الحلف بغير الله بل الصواب يقول ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حريفا فليحلف بالله أو ليصبت وفي الترمذي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشبك ولم يقول أحد من, وأحد من العلماء المتقدمين إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به صلى الله عليه وسلم وقد طردا بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف نقول الخلاف في عقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من الأنبياء وجوازه ووجوازه طبعا هو اللي بيقول أنا عقّد اليمين يعني بقى لازمه لازماه اليمين وعليك أفار زي الحال بالله والبداية جوز ولا لا زي ما أبو حنيفة يعرف فيه خلاف مسألتين أبو حنيفة بيقول ينعقد النذر في النسبة ليه تساهم يوم, يوم العيد مش كده ويقول يفطر يوم العيد ويقضي ليس كذلك ومعينه بيقول ما يجس ان يعقد النذر لا بس ينعقد فنحن بنقول لا ده الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم غير جائز وغير منعقد فالخلاف في انعقاد اليمين وفي جوازه خلاف في مقابلة النص البين فلا يعتد به خلاف اللي هو اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أما من يحتج بالأحاديث التي ورد فيها ما هو بصيغة القسم بغير الله مثل أفلح وأبيه إن صدق وقول عائشة رضي الله عنها لعمري ما أتم الله حجم رئي لم يطوف بالصفا والمروان حيحتد بدأ على لجواز الحلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا لأن الحلف هنا حلف بأبي الرجل مش كنا ومش ده الخلاف ده الخلاف في مين في النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء معين ده قوى عشان كده بيقول ده ما ينفعش احتجاج لانك ما تقولش بمكتبة الحديث لو جعلته حالفا فأنت لا تجوز الحلف بأبي هذا الرجل خاصة ان كان رجل مشرك لان عامة آباء الصحابة رضي الله عنهم ما كنوش ايه ما كنوش موحدين لذلك أفلح وأبيه انصدر طب هل تجيز الحلف بحياة عائشة رضي الله عنها لانت لا تجيزه فيبقى مش احتجاجك. ما يصحش لك الاحتجاج بذلك لما... لأن نقول هذا احتلاله في غير إذ هذا ليس حليفا وإنما هي كلمات تدخلها العرب في كلامها بغير قصد الحلف بل يقصد بقصد التوكيد أو التنبيه أو الترغيب وهم قد غيروها عن أصل وضعها مثل قولهم تربت يداك تربت يدك ده أصلها دعاء عليك بالفقر غيرت عن أصل معناها وصيغتها إلى الترغيم في فعل معين فظفر بذات الدين تربت يدك مش زي ما البعض يفسرها هو وإن لم تفعل تربت يدك لا ده مش كده فالحديث يقول فظفر بذات الدين تربت ده تربت يدك أصبحت كلمة تقال للترغيم مع إن أصلها التسقت بالتراب وأصبحت متربة فيها تراب ليس هذا هو المقصود استعملوا تريبا تريك في الحفظ لا في الدعاء عليه بالفقر كأصل, كأصل وضعها وكذلك ساكلتك أمك ساكلتك أمك يعني تبقى ساكلة يعني أنت تموت إن شاء الله تموت زي ما تقولها يعني فلتمت أو فقدتك أمك ده ساكلتك أمك يا معاذ الرسول ما بديش أنا معاذ بالموت ولكن إنما لم يقصد بها الدعاء لأي من ناته إنما التنبيه والذجر وكذلك قوله ويلك وويحك ويحك ويلك يصيبك الويل والثبور والهلاك ده معنى لكن أصبحوا يستعملونها للتنبيه ونحوه فهو من هذا الباب فأفلح أبيه ولا عمري صيغتها صيقت قسم غيرت عن وجهها صارت كلمة لها معنى ثاني تركيب على بعضها ليس معناها القسم ولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون بحياة أنفسهم ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بأباء المشركين بل, بأباء الصحابة الأباء المشركين بل كان يقول إن الله أنكم أن تحرفوا بآبائكم فهذا الكلام مما يتأكد معه أن هذا استدلال في غير موضعه وأن النص الواضح في من قصد الحلف من حلف بغيره فقد أشرت ولذلك نقول إن هذا الخلاف خلاف غير سائر رغم أنه منقول عن الإمام أحمد لأن الرواية الثانية الموافقة لقول الجمهور في المنع من الحلف موافقة للدليل ولذلك يقول شيخ الإسلام أصل القول بنعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم يعني غير المنقول عن أحمد وهو بضعف الروادي يقول الروادي ضعيفة عن إمام أحمد هذا القول ضعيف والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به صلى الله عليه وسلم إلا قاله النبي قاصد اليمين لم يكن قد حلف حلفا مشروعا لا ينعقد به اليمين لا يلزمه كفرة يمين في ذلك بل عليه أن يفعل أو لا يفعل لا حرج عليه بل عليه أن يتوب أولا من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا ينوز ولا ينعقد كإحدى الروايتين عن أحمد وهذا هو الصحيح كذلك لا يستعاد بالمخلوقات بل إنما يستعاد بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق في احتج به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قالوا فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فنهى عن الرقى التي فيها الشرك كالتي فيها استعادة بالجن كما قال تعالى وأنه كان رجلا من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره يقولوا أقسم على عليكم بحق مشخو ما, ما, ما فلان وفلان وفلان أسماء العجيبة بتاعتهم دي أو يقولوا بفلان وافعل كذا أو احضر كذا أو أقسم عليكم بكذا يأقسام وتعازيم بأسماء بعض الجن التي تتضمن الشرك اقسام يستعملها بعض الناس في حق المصرع وغيره التي تضمن الشرك نهى عنها العلماء بل نهى عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك الفظ مجهولة ينهى عنها خشية ان يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروع فانه جائز فاذا لا يجوز ان يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره الا بالله عز وجل ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل والسائل لله بغير الله يقول يا رب أسألك بفلان البهدي تحتمل أن تكون سبب وتحتمل أن تكون قسم زي واحد يقول له بالله عليك لا تفعلا بالله ده قسم ويقول له أسألك بالرحم ممكن يكون أصد يقسم بالرحم زي كان في سؤال جاء يقول قل لي بالأمانة إذا كان يقصد القسم بالأمانة هل حق هذا الشيء يقول له بالأمانة حصل أو أخبرني بالأمانة يعني بالصدق يعني قل كلاما تستأمن عليه قل كل كلاما صادقا فالحلف بالأمانة من أعظم من حلف بالأمانة فليس من أمر لا يجوز ومحرم وشديد التحريم وأما إذا قال له قل لي بالأمانة يعني بالصدق وأنا أستأمنك على ذلك وأنت أمين على كلامك فليس هذا بشرك فبنقول السؤال بالمخلوق لما أسأل ربنا بالمخلوق فإما أن يكون بيقسم وإما أن يكون طالبا بذلك السبب زي ما هو بجاه النبي دائما بيقسم بجاه النبي ويبقى الكلام داخل في القسم يبقى ده مغلظ في النهي عنه لأنه من الشرك أو بيقول بسبب جاه النبي طب جاه النبي إيه دخله في أن أنت يجاب دعوتك إلا إن أنت تكون بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو جاه عظيم، بس إيه دخل جاه عظم الجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين إن أنت واستجاب دعاء العرش عظيم. هل تسأل الله بعرش؟ طب لإن إيه العرش عظيم، لكن إيه دخل العرش في إن استجاب طلبك. إنما اللي يمكن أن يكون كذلك إن تسأل الله بعمل صالح. ان ت تسأله بأعمالك الصالحة. كما قال الثلاث الذين في الغار. إنه لن ينجيكم إلا أن تدعو الله بصالح عمالكم تدعو الله بصالح عمالكم مش بيقسموا على الله بأعمالهم وإنما يسأله بسبب هذه الأعمال فلو واحد قال يا رب أسألك بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم بقى له وجه عن هذا عمله صالح أما أن يكون يسأله بأن الرسول له منزلة عظيمة طب منين جبت أن هذا يشرع لك حتى تسأل الله به ده ورد في الكتاب والسنة عشان كده كانت تقديمة طويلة لشكل الإسلام. فإن هذا الذي ورد في الكتاب والسنة من كيف نسأل الله في الدعاء ده عبادة والعبادة التوقيفية ومو في الكتاب ولا في السنة أن تسأل الله بلايه بالمخلوق إلا بالعمل الصالح العمل الصالح تسأل الله به نعم كسببية لك قسم ويكون له تعلق بلايه بإجابة دعائك إن أنت لأنك أطعت الله والله يحب أن تسأله بأعمالك حتى يجيبك على ذلك يقول يا رب أيهابي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه اللهم إن كنت أبر والدي وأتعفف عن الحرام وأعطي الناس حقوقهم ابتغاء وجهك فأعطني فاشف ابني مثلا أو فاقضي عني هذا الدين أو فرج عني هذه الكربة ذا له وجه وكذلك كل عمل صالح من حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أستائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم وكما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين قل أسألك بنبيك يعني بدعاء نبيك إننا نتوسل كنا نتوسل عليك بنبيك أي بدعائه فتسأله بسبب يا رب نبيك ذو الجاه الرفيع قد دعا تقول كده إذا كان هو إيه دعا لك زي الرجل الأعمى الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان إقساما على الله فهذا لا يدوز إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمثل السؤال بالإيمان بالرسل ومحبته عز وجل وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز مثل السؤال بالإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتي، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وموالاته ونحوه، فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين، فهذا غير مشروع. وقد نهى عنه غير واحد من العلماء. شوف إن صافر مثاميا، بينقل إجماع على حاجة وبيذكر أقوال بعض العلماء في حاجة، إنه يعلم إن هذا فيه خلاف. وإحنا وإحنا مم منو نكرش ننفس في البحث عن الراجح. سؤال بذات المخلوقين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره في خلاف نعم فيه خلاف ولكن نحن نتكلم على ما هو الراجح إن هذا بضع أم سنة ومش أي حاجة فيه أخلاف تبقى الواحد ياخد ما يشاء من الأقوال وإنما ينبغي إن كان علي من أن يجتهد وإن كان طالب علم أن ينظر في أقوال المعبد الله وإن كان جاهلا يقلد من يثق فيه من أهل العلم ونحن نتكلم مع من يتكلم من أهل العلم وطلب العلم للبحث عن الراجح في المسألة إن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصادقين فهذا غير مشروع وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز ورخص فيه بعضهم والأول أرجح بعضهم عن بعض العلماء وده كلام واضح من شيخ الإسلام إن هذه المسألة من المسائل خلاف بين العلماء خلاف سائر شيخ الإسلام بخلاف سؤال المخلوق أن يدعو الله له فقد نقل اتفاق السلف على أنه على, أنه على على عدم فعله وفضلا عن السؤال الشركي وهو أن يقول يا سيدي فلان ارحمني أو اغفر لي أو اشفي مريضي أو اقضي حاجتي فهذا شرك أكبر ولا يارب الله يقول رخص فيه بعضهم أن وانهون اللي هو السؤال بمجرد الذات اللي هو يقول يا رب أسألك بنبيك أسألك بجاه نبيك أسألك بالكعبة أسألك بالعرش أسألك بالملائكة فهذا غير مشروع وهذا القول الأول إن, هو إن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع وقد نهى عنه غير واحد العلماء وقالوا إنه لا يجوز ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول الطلب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين يعني أنا بطلب من ربنا وبخلف لاني دعيلي وفلان دا مستجاب الدعوة يبى سألت الله بسبب يقتضي حصول الطلب وبالاعمال الصالحة هذا جائز لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به الذي دعوا دعوا به وكذلك الاعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا وإذا توسلنا بدعائهم واعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة يعني وسيلة مشروعة بعبادة متقرب بها كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة هي الأعمال الصالحة وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويردون رحمته ويقفون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وأما إذا لم تتو... لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة بغير وسيلة مشروعة ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف وبعد كده هيتكلم في النقل عن السلف من ذلك ويوضحه